قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما اتعتهم وآبأهم حتى حتى نسوا الذكر وكانوا قوم بوراء فقد كذبوك بما تقولون فما تستطيعون صرف ولا نصرة ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا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 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتوا بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا،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 وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرَتْ مطر سَوِيًّا فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ عن عَنْ آلِهَتِنَا لولا أن صبرنا عليها عَلَيْهَا يعلمون حين حِينَ العذاب من مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ